بسم الله الرحمن الرحيم مؤسسة الإبداع للإنتاج الإعلامي تقدم إنكم بقتلكم لشيخنا وغيره من قادة الجهاد لم ولن تقتلوا الجهاد ولا الإسلام بل سيظل رحمه الله خالداً في ذاكرة الأمة حياً في وجدانها وسيظل رمزاً والرموز لا تموت بسم الله الرحمن الرحيم وجبلا والجبال لا تزول وسيبقى اسطوره والاسطوره لا تنسى وها هي جموع المسلمين تهتف اليوم نحن كلنا اسامه ولو كان الجهاد ينتهي بموت اسامه لن انتهى بمقتل الشيخ عبد الله عزام رحمه الله اخوان المسلمين في كل مكان من كان يقاتل من اجل اسامه فان اسامه قد مات ومن كان يقاتل دفاعا عن دينه وارضه وعرضه وامته فالان جاء الكتاب وحمي الوطيس ودارت رحى الحرب فالثبات الثبات والصبر الصبر حتى يحكم الله لنا بالنصر او الشهاده فنلقى الاحبه محمدا وصحبه انا لن اخف عليك كلمات الاسى يا من يجمل احرف وبياني انت الذي لا تحتويه قصيده مهما حوت من اسطر ومعاني من ذا الذي قد شببا لنما ساجد وبها تعلمت حكمه القران من طلقت الدنيا وعاش مطردا من عاش محبوبا من الخلاني من في جبال الهند قوش زيره جعلت طغى تتف لو دولة الطغيان ما الذي تبكي ساحات وغ سمح المروءة طيب الاقران هذا الوسامة حبه في قلبنا هو عروة من اوثق أسد وهيم الله عاش مجد ثم ارتقى بالعز نحوجاني من ذا يخفف لوعه يا شيخنا والجوف انوار كمل بركان و الدمع في العينين دعت مرقرقا والخط برغم تصبر اطناني جاء البيان من الخبيث مجلجلا ها قد قتلنا اشجع الفرسان صدق الكذوب وما انا مصدق حتى قرات شهاده الاخواني راح الشهيد وكلنا في دربه من ارض افغاني الى السمداني فرحت شعوب الكافرين برقصيا راحت تمور كمجمع الذرباني والكل فرح لا ابا لابيهم وماالهم جمعا الى النير لا تفرحوا برحيله يا امه بيعد كرامتها لوقت زاني فلتسعدوا لكنكم لن تهنوا قسما لن نقتصى راس الجاني ونسومكم سوء العذاب بجيشنا جيش يزلزل عرش كل جبان فلتقتلونا إن أردتم راحة فالكل يحمل فكره العدوان إن الجهاد فريضة شرعية لن تنتهي بتغير الأزمان إن الجهاد فريضة شرعية شيخ الجهاد مكرم بالحق عشت ومدك الشجعان إن مات شيخ فالجهاد طريقنا أي صدنا موت عن الأركان يبقى الجهاد سبيل كل موحد والفصل بين الكل في الميدان اللهم اولىنا ولا مولاناكم يا من عبدتم دولة الشياطين وقتلنا بين الجنان منعم وقتلكم في حالكني يراني والشياطين ولو لم يموت اذ انه عند الاله الواحد المنان القول حق في الجد مبينا شهداؤنا في نعمه الرحمن وبموتهم يحيون امتنا فما غير الجهاد طريقنا الثاني غير الجهاد طريقنا الثاني وسنواصل مسيره البذل والتضحيه والعطاء وسنستميت الى اخر قطره من دماءنا في قتالكم وجهادكم يحدونا قول اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الخندق نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا ابدا انها بيعه عظيمه وصفقه مباركه قد تمت ولا نقيل ولا نستقيل فلا تفرحوا ايها الصليبيون واليهود واعوانهم المرتدين فقد ابقى الله لكم ما يسوؤكم وان المعركه مستمره واننا نعاهد الله على قتالكم ليس للجيل القادم فحسب بل حتى تقوم الساعه اللهم منزل الكتاب مجري السحاب هازم الاحزاب اهزم الكفار الصليبيين والمرتدين وانزل نصرك على عبادك المجاهدين